وإذا تتلى عليه آياتنا ولنا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قالدين فيها وعد الله حقا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 ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لَا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على اهل وهن فَأَمْلَتُهُ أَن هوَنا على وهنٍ وفي صاله في عامين وفي صاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاءداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله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 إن الله لا يحب كل مختلف فخور وقصد في مشيك أخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمة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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 116. في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد 117. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده, والبحر يمده من بعد سبعة أبحر إنا نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا جنفسي واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وزخر الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى أجل مسمى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 لا جزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور